وَيُقِيمُ لَكَ الْوَجْهَ نَظِرًا وَحِيمًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَحْنَا لَكَ وَارْتَوَيْتَ نُورَةَ الَّذِي أنقض ظهر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا says <laughs> so